ثم أما بعد فلازلنا أيها الإخوة الكرام نسير مع تلك المحنة العاصفة التي ألمت بالإسلام والمسلمين ووقع فيها من وقع وقام فيها من قام وأعلى الله فيها ذكر عباده الصالحين ورفع مقاماتهم فوق رؤوس العالمين وجعلهم علامة على طريق الحق والسنة لازلنا وإياكم مع محنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما حكاه المتوكل أمير المؤمنين مما جرى لأخيه الواثق من دعوته هو ابن أبي دؤاد وإزيات وإسحاق بن إبراهيم والي بغداد لما دعوا على أنفسهم وتباهلوا في هذه الفتنة على أنهم على الحق فكل من دعا على نفسه بشيء وقع فيه وأصابه دعا الواثق بأن يحرق في النار في الدنيا قبل الآخرة فوقع ومات محروقا بالنار بيده هو الذي وضع نفسه في التنور ودعا إسحاق بن إبراهيم بأن ينتن ريحه وريحه في الدنيا فمرض مرضا كان يعرق عرقا منتنا وحتى هرد منه الحميم والقريب والصديق وكان يلقى عليه كل يوم من عشرون غلالة عشرون يعني قميص أو جلبية من, الـ من الـ القمص الجديدة فتخلع عنه آخر النهار وتلقى في نهر دجلة لنتن ريحها ودعى ابن أبي دعال على نفسه بالفالج والشلل فأصيب به حتى متبه فكان هذا يضحك المتوكل يقول لم يدعو أحد على نفسه بشيء إلا بتليبه وهذه أيضا كرامة لأحمد بن حنبل لأنه لا وقعوا في أحمد وآذوه وعذبوه ونكلوا به فجوز أسوأ ما جوزي به مجرم ظالم وعلى أهل السوء تدور الدوائر أسأل الله العفو والعافية والسلامة قال محمد بن فضيل تناولت مرة أحمد بن حنبل بكلام غمزت يعني بكلام طعنت فيه فحصل لي في لساني ألم لم أستطع معه الخرار عفش نمت للليل في بعض الليالي آت في المنام فقال لي هذا بتناولك الرجل الصالح وكررها عليه فلم أزل أتوب إلى الله عز وجل مما قلت حتى سكن ما بي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهذا عمران بن موسى يقول دخلت على الجلاد الذي جلد أحمد بن حنبل لأنظر إليه فمكث خمسة وأربعين يوما ينبح كما تنبح الكلاب هذا الجلاد الذي أوجع أحمد ضربا أحمر ضربا يقول دخلت عليه لأراه في آخر حياته فظل خمسة وأربعين يوما ينبح كما تنبح الكلاب أصيب بداء الكلب فكان هذا عقاب له على ما فعله بأحمد رحمة الله عليه يذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن الواثق في آخر حياته قيل إنه ترك امتحان الناس لواقعة وقعت له دخل عليه رجل من أهل السنة قال جاء به من الشام وتكلم بحضرة الواثق وأقنعه فكف الواثق عن الفتنة ورفع يديه عن تعذيب الناس يحكي ذلك أبو الفرج بسنده إلى المهتدي بالله محمد بن الواثق يقول كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس. فدعانا يوما وقد أتى, وقد أتي بشيخ مقيد ثم إنه استحضر ابن أبي دؤاد بعث, بعث إلى ابن أبي دؤاد ليحضر ثم طلب الشيخ قال أدخل الشيخ عليه فدخل الشيخ فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له الخليفة لا سلم الله عليك فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها فقال ابن أبي ذؤاد لما سمعه يتكلم بهذه اللهجة قال يا أمير المؤمنين الرجل متكلم ده شكله بيفهم يعني يناظر فقال له مكلم طيب ناظر فقال ابن أبي دؤاد يا شيخ ما تقول في القرآن مسألة المحنة الفتنة فقال له الشيخ لم تنصفني ولني أنا السؤال أنا اللي أسأل فقال سل فقال الشيخ لابن أبي دؤاد ما تقول أنت في القرآن فقال ابن أبي دوآد على الفور مخلوق كما هي بدعتهم فقال له الشيخ هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه قولك إن القرآن مخلوق هذا الكلام النبي كان عرفه هو أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة وإما الراشدون ولا ما كانوا يشعرفوه فقال ابن أبي دؤاد هذا شيء لم يعلموه فقال سبحان الله شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء وتعلمه أنت فقال ابن أبي دؤاد أقلني معلشت نعيد السؤال تاني مش خدت بالي الرجل ده يحرق ويقع في شر أعماله يعني فقال عقلته ماشي هنعيد السؤال والمسألة بحالها ما تقول في القرآن قال مخلوق قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء أم لا فقال علموه ما لا نفسه أياه في الغرفة ما قال مش علموه جي مصيباً ولت يعني هم أجاهلوه وتعلمه أنت جاهل فقال لا خلاص هم عرفوا هذا الكلام فقال له الشيخ علموه ودعوا الناس إليه أم وسعهم أن يسكتوا هم كانوا عارفين على زعمك تدعون هم كانوا عارفين أنك قال مخلوق سنسلم لك بهذا الكلام جدلا يعني طب هم علموه ولم يدعوا الناس إليه أم دعوا الناس وحملوهم عليه فسكت مرد فقال الرجل أفلوسع كما وسعهم هم تبتجع من هم علموه ومقلوش حاجة للناس فقنتوا يا عمع الفتو زيهم اسكتوا لا, لا تحملوا الناس على هذا القول أفلا وكما كما وسعهم يقول المهتدي بالله ابن الواثق فقام أبي بعد هذه المحاورة السريعة شوف كلمتين لكن واضحتان جدا يفهمهم أي عام مش محتاجين بقى علم وسع تنبه باختصار هذا الكلام تمر الناس به دوة ده هذا الكلام الذي أخذ أحمد نظر في المعتصم ساعات وضرها بسابه قال له هذا الكلام النبي كان عارفه ولا مش عارفه هذه العبارة أله عارف قال تاب ووألينا ولا ما قال شيء فسكت يعني ما ألشي. قال شيء الناس يقولوه تاب خلاص يعرفوه وسكتوا برضو زي زي زي زيكو زي, زي النبي قال أفلا يسعوك ما وسع النبي وأصحابه فقام الواثق ودخل مجلسه الخاص واستلقى على قفاه ووضع إحدى جليه على الأخرى وهو يقول هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعلمته أنت يعيش كلام الراجل يكرر الحجج الواضحات وعلمته أنت مش ممكن سبحان الله شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ولم يدعو الناس إليه أفلا واسع كما وسع ما وسعهم بكلم في نفس الراجل ثم دعا عمار الحاجب وأمره أن يرفع القيد عن الشيخ ويعطيه أربعمائة دينار ويأذن له في الرجوع إلى داره وسقط من ساعة إذن ابن أبي دؤاد من نظر الواثق فلم يمتحن بعد هذا أحدا في بعض الروايات إن الواثق لما دخل عليه هذا الشيخ قال يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد هو اللي قاله ناظره فقال الشيخ وهذا الشيخ اللي داخل هذا كان شيخ شامي اسمه أبو عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله تعالى وكان رجلا عليه سيم الصالحين رجل شكله حسن الهيئة منور الشيبة عليه سمت العلماء يهاب يهاب عليه هيبة يعني فلما راهه ابن أبي لما راهه الواثق قال يا يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد فقال له الشيخ ابن أبي دؤاد يصب يصبو ويضعف عن المناظرة ما يقدرش النظر أضعف من أن يقوم مقامي ويقف أمامي فغضب الواثق جدا لأن ابن أبى زي شيخه يعني كده وقال ويلك عن مناظرتك أنت هو يخاف منك أنت ده بتاع كلام حياته كلها في الكلام كلام الفارغ يعني فقال الشيخ هون عليك أمير المؤمنين ما تسعالش أو كده ائذن لي في مناظرت قال قد أذنت لك ولا فقال الشيخ يا أمير المؤمنين تحفظ علي ما أقوله وعليه ما يقوله يريد تركز معنا جدا وتحفظ عليه أنا أقول كلامه هو يرد احفظ سؤالي وإجابته بس لا أبغي منك إلا هذا وأنت تفهم لوحدك فقال الواثق أفعل ماشي موافق فقال الشيخ ابن أبي دؤاد يا أحمد أخبرني إسفك أسم أحمد بن أبي دؤاد قال يا أحمد أخبرني هل مقالتك هذه قولك إن القرآن مخلوق هل مقالتك هذه واجبة بحيث لا يكمل الدين إلا بها فقال أحمد نعم آه فقال الشيخ أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ستر عن أمته شيئا يجب عليهم فقال أحمد بن أبي دؤاد لا فقال الشيخ فدعى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه أنت أسألك بقول لك يا دي واجبة قلت لي واجبة الدين ما يكمل شيء إلا بيها تب النبي نسي بلغ الناس حاجة واجبة قلت لي لا طب النبي بلغ هذه العبارة للناس بل هي واجبه ونبي نسيش حاجة يبلغها بلغ هانا دي جاتنا في حديث هذه المقالة فسكت فقال الشيخ تكلم انط، فسكت هيرد يقول لي كلام فعلا ما فيش عن رد، فالتفت الشيخ الى الواثق وقال يا امير المؤمنين واحدة ادي اول نقطة احفظها ثم قال الواثق واحدة ماشي ادي واحد فقال الشيخ أخبرني يا ابن أبي ذؤاد حين أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هل الله تعالى هو الصادق في إكماله دينه أم أنت الصادق في نقصانه حتى يتم بمقالتك هذا ربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وإحنا تفانى من شوية ان النبي ما هذه المسألة القول بخلق القرآن نجت في اللي ربنا نزله على نبيه ولا قالها النبي لأحد خلاص وربنا قال في كتابه الدين كامل فنصدق الله في هذا أم نصدقك أنت في أنه بقي في الدين شيء لم يذكره الله وأن يتم الدين إلا به فيصير الدين ناقصا على قولك أنت فسكت ابن أبي دؤاد حي لي لو قال الدين ناقص يبقى كافر لو قال الدين تام يبقى كله باطل شوف الاسئلة اللي هي ما فيش بها يعني ما هو يمين غلطان شمال غلطان فيش ما فيش حل يعني فسكت ابن أبي دؤاد فقال له الشيخ أجب رد فلم يجب فنظر الشيخ إلى الواثق وقال ثنتان كده بأتنين همك احفظ تاك احفظ كويس قال الشيخ قال الواثق ثنتان، ماشي اتنين فقال الشيخ ونظر إلى أحمد بن أبي دؤاد يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه عن قولك القرآن مخلوق هذه علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمجه لها النبي كان عرفها ولا ما كانش أعرفها زي كذا فقال علمها فقال الشيخ فدعا الناس إليها فأمر الناس بقولها ولا ما قال لهم حاجة فسكت أحمد ولم يجب ما ردش نبي قال, قال للناس اعملوها أو أمرهم بها أرثب فين حد حديث وما عرفش حاجة كده خالص فيش ما فسكت أحمد بن أبي داود، فقال له الشيخ ثلاث مرات أجب، فقال فسكت، تكلم، قل، فسكت، فقال الشيخ للواثق ثلاث كلا ثلاث أمير المؤمنين، فقال الواثق ثلاث، ثم قال الشيخ فأخبرني يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها كما تزعم أنت. وامسك عنها كما زعمت ان ولم يطالب بها امته قال نعم قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيطلع الموقف النبي كان عارفها وكان معانا في هذا القول بس ما قالهاش لحد وما حملش الناس عليه قال له يعني هو كده كما تحكي قال ايوه هو كده بالضبط فقال الشيخ واتسع لأبي بكر ولعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم نفس هذا كلهم كانوا عارفينها كما تزعم انت يعني هذه المقاله السيئه كانوا كلهم عارفينها وسكتوا ولم يأمر الناس بها قال نعم فأعرض الشيخ عن أحمد بن أبي دؤاد ونظر إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين ألم أقل يا أمير المؤمنين إن أحمد بن أبي دؤاد يضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع عمر ووسع أبا بكر ووسع عثمان فلا وسع الله عليك يزعم هذا الزنديق اللي معاك أن النبي كان عارف أن القرآن مخلوق وطبعا ده كاذب ما حصلش وكان عارف وسكت وما قالش حاجة للناس وما حملش الناس عليه بالضرب طب يا أخي ألا يسعكم ما واسع النبي كما تزعمون ولن تحسن من النبي وقد يصرخ في وجهه ويقول له أفلا يسعك ما النبي صلى الله على بكر وعمر وعثمان وعلي القلفاء فأخذ الواسق يرددها ويقول لا يسعنا ما واسع النبي وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي لا وسع الله علينا إلا من يتسع لنا ما وسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط ابن أبي ذؤاد من نظره عرفش يرد على حاجة والراجل أفحمه إفحاماً لا يستطيع أن يخرج منه إلا بكفر أو كفر لا يكفر لا يكفر لا يكفر لإما يطلع في الآخر ضال مضل وقدب في أصل وشه من كل أرداء غلط في غلط فمن يعرفش يرد ولا يقول حاجة خالح فقال الواثق اقطعوا عن الشيخ قيوده فلما قطعت عنه القيود أهو الشيخ إليها فجذب فيها الحداد الحداد بيكسر عن القيود والشيخ أخذ يجاذبه ويأخذها إلى نفسه يعني فقال الواثق دع الشيخ يأخذ, يأخذ ما يشاء خليه يأخذهم وقال ما رفعك إلى هذا انت ليش بتأخذ القيود يا شيخ يعني يا أبو عبد الرحمن فقال أبو عبد الرحمن الأدرمي قال لقد أوصيت أن يجعل هذا القيد في كفني وقاصم به هذا الظالم أحمد ابن أبي دؤاد، وأقول لربي عند الله سلعدك هذا لما قيدني وروع أهلي لما قيدني وجاء بي من الشام مقيدا وهو جهول لا شيئا ثم بك الشيخ وأبكى من حوله فمن يوم إذن سقطت الفتنة وبدأ الواسق يعني يتنكب هذا الطريق وحصل له ما حكاه المتوكل أخذ يعني يشكك في مكان فيه وأدوا عمل المباهلة ودعوا على أنفسهم وكان جزاؤهم من جنس عملهم جزاء النكالة وهذا جزاء الدنيا أما عند الله تعالى أمر آخر ثم جاء ثم جاءت خلافة المتوكل على الله رحمه الله تعالى الذي أظهر الله به السنة وتولى الخلافة عام سنتين وثلاثين ومئتين فظهر الله به السنة وكشف به تلك الغمة فشكره الناس على ما فعل وأجر على الإمام أحمد أربعة آلاف درهم في, الـ في, الـ في كل شهر فأبى أحمد ذلك ولم يرض به وأمره بأن يحدث الناس بفضائل الصحابة وأن يتكلم يرد على الجهمية ويحدث بأحاديث التوحيد والصفات وبسط الأمر لأهل السنة جزاهم الله خيرا يقول علي بن الجهم وجه إلي المتوكل فقال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقمت إليه فقال للنبي تقوم إلي وأنت خليفة فقلت له اللي هو بقى علي بن الجهن بيفسر الرؤية فقلت له أبشر يا أمير المؤمنين أما قيامك إلى النبي فقيامك بالسنة وقد عدك من الخلفاء النبي قال لك أنت خليفة تقوم إلي وأنت خليفة عايز أقول له أنه لمعلى أبليه كلهم كانوا خلفاء وأسقطوا سنتي أسقطوا سنتي فهذه كانت بشرة للمتوكل برفع المحنة وعلو السنة حتى قال إبراهيم بن محمد التيمي قال الخلفاء ثلاثة خلفاء الإسلام اللي هم يعني رموج ثلاثة إلى وقت إبراهيم التيمي أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة وذاف عن الإسلام وثبت الناس على الدين وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني أمية والمتوكل محل بدعة وأظهر السلة رحمه الله تعالى وأظهر في المسلمين كثيرا من أمثاله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم